فالضعيف هو ما يتوفر فيه شروط الحديث الصحيح والحديث موضعيش باللغة ضد القطي ضد القطور بالثقيم ضد الصحيح فالحديث الضعيف هو ما فقد شروط او احد شروط الحديث الصحيح والحديث الهي الحسن والمؤمن قد انتقل هذا التعريف وقال هو ما فقد فيه شرط او اكثر من شرط الحديث الهي الحسن فقط لماذا؟ لأنه اذا فقد منه شرط الحديث الحسن فمن ذلك اولا ان يفقد ايه؟ شرط الصحيح ان يفقد شرط الصحيح ماذا يقولونك؟ يعني انهم معرفوا بالادنى ليدفعل ما هو اعلى من ذلك الحديث الطعيف هو ما لم يجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ولا حديث الحتم، ويجوز أن يقول هو ما لم يجتمع فيه شروط الحديث الحسن ويقول الذي أضلع أو لم يجتمع فيه شروط حديث مين؟ نعم. المثل الثاني ما تقصي؟ قد قلت هتوقت على على السؤال الذي أتى الأسبوع الماضي يقول فيه السائب، يقول فيه السائب. في مرتبة الحجس الصحيح مرتبة ثانية ما روي على شفتهما ولم يخرجها والترخر الخامسة ما روي على شفة البخاري ولم يخرجها ثم الثالث بين المرتبتين الثالث بين المرتبتين يتعلق بشف الرؤية عند البخاري وشف الرؤية عند من هذا مثلا فأنتو مثل. فأنت تعلمون الشف الذي تحدثنا عنه عند البخاري يشتري الج quà وعين، وثبوت المعاصر، ااا المعاصر وثبوت الج quà، وبدل يشتري المعاصر نعم كمية الج ومن هنا قدم البخاري على مسلم، على مسلم لما اعتبر من هذه حيثين ومن غيرها، لكنها أحد حيثين تقدم البخاري على مسلم، ثم إذا قدم البخاري على مسلم هذه حيثين، فتسهل هذا المعاشرة. ينتهى هذا على شط ثمن على شط البخاري ولا بخرجه مقدم على طلوعه على ما يروى على شط المكي ولا بخرجه ولا لأ هذا مسألة إذا كان الحديث البخاري وليس في مسلم إذا كان الحديث البخاري وليس في مسلم فلا شك مقدم لماذا لا يفرض به البخاري وإذا كان الحديث المسلم يأتي في مرتبة بعد مرتبة الإخراج في البخاري وإذا لن يكون فيهما ولكنه على شرطهما سيكون في مرتبة تالية وإذا كان على شرط البخاري فقط سيكون أعلى منه إذا كان على شرط المسلم ايه فقط ثمثة أخرى سأدولي فإن شرط البخاري المعطرة والإثبات اللي قام. وهو الشامل لشرط مسلم. وهو الشامل لشرط مصلم. فيقول فلسف ما بين ما على شرطهما وما هو على شرط المخارب. يعني إذا كان حديث على شرط المخارين فمن بدا يقول أن يكون على شرط مين؟ موسلم. يكون على شرط مصر يقال ما فيه؟ يعني هو عايزه أن شرط مصر يدخل تحت البخاري سيدة كان حقيقة على شرط البخاري يغني ذلك على القارونية على شرطه انا اشت يا ربا ايه الكلام ده صحيح ولا غلط انا الكلام ده انا مجرور مال الكلام ده صحيح ولا صحيح, صحيح. ليه بقى ما انت خلينا فعله هو مطلقه قول عم عند لا تركان ده هو المخاري مشتوطهش لا ثبوت اللقاء عند المخاري وهم لا مصري بس قال قرينا ثبوت اللقاء المعاطر وذلك المسألة متعبئة على اجابة في بارتها. بس لحد الناس يتطور ان بوستر لدي اشتاوت اللي خاطر مش طاطر. ولكن اخير معافية في ثبوته البخارة قال له ان ابدأ اجلت وصلاب فاهم ايوه شيخ ايوه هذا هو هذا هو الجواب على المسألة عندكم روايات الكبار من الزيادات على الصحيحية. الزيادات على الزيادات على الصحيحين صفح 1 طيب وراء عندي 26 على اعتبار الاختلاف المساح الهاب مش رقم اثنين بيقول فيه ايه قائل حق البحجب قائل حق البحجب نعم ووراء ذلك يكون أن ينبع إسناد من رجالهما أن ينبع إسنادهم ملفقهم من رجالهما لأنه هو خطأ اللي يحقق به الكرس أقول لك أنا الخطأ إن لما يكون رجاله إسناد بيخرك هذا الإسناد أو بيحكم عليه بيحققه عنه فكل اللي ينبعه إيه أنه ينبع إلى كتاب التقريب تقييم التقرير حفظ في حفظه ما حدث خدناه بيعتقد عليه المحقق بهذا الشكل ونشوفه باول اوالي ده عشان التقرير قاله مين؟ في مسلم بن بخاري ومسلم فدراي عنه مين؟ البخاري ومسلم دراي عنه البخاري ومسلم فيقول ايه بقى في الحاله دي فيقول صحيح على شرطهما ولا رجاله كنت من إيه صاحنا يا شباب إيمن أنك لأني رجال, رجال الاسنان ده أخرج لهم البخاري ومسلم البخاري ومسلم أنا لك أنه في فوق بين قول المحبب رجال ورجال الصحيحين أبوه على شرط الصحي كبير. فرق كبيس فرقين إذا كان هذا الجساء الذي يبين كل رجاله اخرج لهم البخاري ومسلم فلنظر في النقطة التالية وهي هل هذا الاسنان على شرطهما ام على شرط لحدهما ابيض على شرطهما البده هو ممكن يكون فيه ازناد كل رواسك اخرج لهم البخاري ومسلم هل البخاري فقط او مسلم فقط ويكون المحفول اهدم بس على شرط واحد منهم هنا. أين لصفة الرواية نفسها بقى. لصفة الرواية نفسها فممكن يكون في اذنك ملفق من رجال البخاري برمدن والجا المسلم لكن صفة الرواية نفسها ما تكونش على شرط البخاري ولا شرط المسلم زي زي ربا سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ميل حديثا سنقول مثلا سمعتك على شرطه شرط شرط البخاري سمعت على شرط مين على شرط البخاري وادربه انفرده بين البخاري يعني على على شرط على شرط البخاري لكن تكره ده ما على شرط البخاري لكن قول الرجال بين البخاري في على شرط البخاري وكلمتي من رجال البخاري خليك في لأنه ممكن يكون مسلم سماك من رجال مسلم ولكن مسلم لا يخرج له إلا عن أكرمة إلا عن مين؟ عن إذا أرى سماك عن غري أكرمة فالمسلم لا يصحب حديثه أو لا يحذب الحديث في هذه الحالة لماذا؟ ليس على شربه لما شربك هو مسلم إذا أخرج سماك حديثه عن أكرمة على وجهه خصوص. على وجهين الخصوص. لماذا؟ هو لو في عكرمة سفة. وفي غير عكرمة مثلا. ففي الحالة دي اظهر ماك عن غير عكرمة. ولو عن غير عكرمة من رجال فأي حين. من رجال اصلاح حين. يبقى الكلام ده عاشرة مسلم ولا لا مسلم. يعني راتنا دولي وتقول رات لها سمان بعد عكرمة كمان هذا كده ايت عبد الله اكرمه ابن على البخاري من رجال البخاري وعلى شرط البخاري ما هي اضافه طريقه فاكرمه ابن عبد على شرط مين لكن سماكه هذا ايهابها مش على شرط البخاري مش على شرط البخاري ليه بان البخاري لا يعتمد روايات اكرمه لذات المطالب في البخار اللي يعتمد رواية اكريمة علي بن عبدان الوزاة في طريق مين؟ سباة تبنيتك يعتمدها؟ مسلم مسلم ففي الحالة دي هنا أقول سباك عن اكريمة علي بن عبدان عاشرة مين؟ ولا وانا وانا لو انت مسلم اللي يعتمد رواية سباك فانطبالك إذا كاد عن اكريم؟ مسلم؟ مسلم؟ مسلم مصلم يعتادتها <تصفيق> فنقرأ كان سماكا عن اكرمة إزا عباس فسماكا على شرط مسلم، واكرمة انفرض بي البخاري واكرمة اين انفرض البخاري والحق ان هذا ليس على شرط واحد منهما لماذا؟ لان اكرمة على شرط البخاري و على شرط مين؟ على شرط مسلم. فإنخال سماك في, في أكرمة إلا هذا الاثنان ملاف ساق من رجال المخاربة طارقة من رجال المسلمين طارق مصر فأقول في هذه الحالة رجال هذا الحديث هو رجال عام الاثنان رجال الصحيح الدماء ليس على شط واحد من الهم لماذا؟ لأن سماك على شط على وأكرمة وأكرمة طارقة من المخاربة لكن في الحالة دي يجد أنه قلت هذا الاسمان قلت الناس صحيح قلت الناس صحيح انما اقول فيها جسا وذلك حديث البعنول هو ده الحديث البعنول هو ان يدوار الحديث الظاهر بان صحيح مئة في المئة لا مطعنة فيه لا مطعنة فيه ثم قلت جاهزة فيه عيثة خفية في عيثة ايه؟ خفية ان الواية السباكة عن عكرين عرضي الخصوص ضعيفة دي قلت انا بقول ان شرط الامام البخاري غير رجال الامام البخاري غير رجال الامام البخاري وشرط مسلم بعد ذلك اضعى اصنان الوكل في السبوع الماضي مش كامل اصنان الاخر بيقول ان مدان شرط البخاري اشد واسد من شرط مسلم ان الشرط مسلم يدخل ضمن ايه اه يعني يقصوا تحت العباء فمع كان عارشان البخاري للباب يقول ان يجون عارشان في مين؟ وكان لهم كان ل... احنا بيقول ان في فرق بين قولي هذا الاثناء رجال ورجال الصحيح وان هذا الاثناء عارشان الصحيح في فرق بين المسألتين المسألتين دي ان ممكن حديث بأقصر الاثناء ده يروى لرجال الصحيح او من رجال صحيحين من رجال صحيحين جاتي معك على على التعباد لكن في الحالة دي اقول ان هذا الانسان دي هو لبناني مصحيح لكن فيه علة لكن فيه علة ولما اريده السلام للعلن السلامة للعلن لان سماك من الوامن المسلم ويأكرمه هو يا ومسلم يوهر رجال هذا الاسلام وكُن فيه إله أعطيه إله هل يوه من رجال الصحي وحي. ليس بالأذن أن يكون الاسلام صحيح وما هو الشادم الشادم أن يكون الرواية على شرط مين؟ الصحيح تبير صر من الثمان إذا أماره لهم مسلم فإذنما يعتمد روايته عن رجل الدعيني لماذا لا توثق هذا الرجل ثوثيق لهذا الرجل؟ أنت في غير هذا الرجل فضعيف في غير هذا الرجل فضائي. فمش ما أول دكتور إسلام أولي أو السماع أو رأى على البخاري رأى على المسلم. أنا كلام البخاري إذا هذا الإسلام على في البخاري الرس. ليه؟ لأن المسلم لا يعتمد على اتباع عن غيره. والبخاي لا يعتمد الوقت إكرمة إذا جاءت مترح من سماك لأنه سماك يتعلى شرطي وما يقول على شرطه إكرمة ما قمت تب يدوهن حديث إكرمة إذا يجيه من إيه من مخاي في طريق من سماك فممكن أن يستدد الملثى من رجال مين الطحيحيلي وفي الحقيقة إذا على شرطه إيه بلع بلحل على شرطه إيه واحد منهم لماذا؟ لأن وصفة الهوية نفسها مختاشة فالإمرة إذن ليس برورية الصحيحة لهذا في التصريح ليس برورية الصحيحة لهذا في كاليفية الهوية وصفة الهوية نفسها وصفة الهوية نفسها فيقول هنا كذباك عن أكرم عن ابن عباس على شرط وصل وأكرم فرض بيه البخاري والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما والضغط من هذا عادوا لك يعني صورة أربع من هذه الصورة الصورة اللي وضحنا عمل ليش كافي فوق تحت يقول وعجبت المعادة مليا رويا الوية المخلومة عن كناس مخصوصين من غير الحديث الذين طعبوا فيهم هو يقولي ان يعني أربع من الله بكده بس واضح هو أربع من الله بكده يعني بتطارق نورة وانطلقين وانطلقين وانطلقين يقول أن يرويه عن مناسب تخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيه. فيجيب علم الحديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين او احد هما. فالنسبة على شرط ما اتخرج له غلط، لا نفهم? نفهم. مش نفهم? ولا نفهم. كان يقال كوشين عن الزهرين. كوشين فالجين اخرج جلال مخاري ومسلم والزهري اخرج جلال مخاري لكن النقطة الثانية اذا هي اصل بيت القصير او مربة هو ان الواتف شين على وجه الخصوص على الزهري ضعيما وشين ابن بشير اذا هو عدو حملك المثل من على وجه الخصوص ضعيما لأنه شيخ الثقة في كل روايته أي روايته عظيم على صوره. في حين الظاهر على فراس راعل مخل وغسل، والشئ على فراس راعل مخل وين ومسك. فإذا أثادي ثان في شيخ على صوره يبقى على صوره. لأن رأي في على وجه خصوص. فالواد شيخ. عن غير الزورين صحيح، والوراث الزوري إذا من غير طريق بشيء صحيح. النبع الشيء مع الزهر عرج الخصوص تبعه تبع ضعيف تبعه، هيك لأنه مقصوص بالضعف. كم مقصوصا بالضعف في؟ حصل مشكلة في وراث الشيء عن الزهر. كنت بالحالي خير. حصل ضعف. أخذ عنه في آخر حياته ايه كثيرة، فكان الحق أن ترى على وجه خصوصين رزوه، وشيم ذلك المذل الكبير على من دعا للمذلة كسر العفو، فتبا، فعطف رواه أبو خالد بن سلمه وزور رواه أبو خالد بن الحالة دي يا مزينا ويا رواة رواه وخارب مصرم وزير راس روح مصرم في الحالة دي يقول زيناه لأيه بروات الرغمين الصحيح لكن اهلا وعلى شرقهما تكلم من فارق ايه فارق بين رجال بروات وعلى شقيمة، على شرقهما يستغل نعم الصحة مهلا؟ الرجال والرجال الصحيحين قالوا الصحيح لا يستغلوا بالصحة لماذا؟ لانه ممكن يقول فيها عملة وديه اسم الحديث المعلوم. الحديث الايه؟ المعلوم. وهو ايه؟ هو ان يظهر الاسلام. او ان يكون الاسلام تنحيز وظاهر السلامة من الرحوم. السلامة من الرحوم. انا دي وقت لما, لما تعرف عليه اقول لك ايه؟ لما تيجي تعرض عليها اثنان كده اقول لك ايه؟ درناتهم كلهم اخر خلافهم مخالفهم من نصر. انت طبعا ده بتجي الكلام عصوله تنصرف على اعتباره ان هو ايه؟ في قوة معروفه في ذلك قالوا تمام روح يكون فيها خفية علم ايه؟ خفيه زي عده ايه؟ وشيف عبد الرحمن زي عده ده كان اكرم ماذا؟ فكان كان اكرم ليس على صف البخاري ولا مين؟ هيك وان كان الراء دول رجال مين؟ صحيح وان شيء مع الساري رجال صحيح لكن على وجه الخصوص دقيق لماذا؟ لأنه شيء مطوعة إذا فن الزوري وواثقة تكوني لأنها رواع عن ميل عدد الزور المثال دي سابق؟ إذا يثبت لدينا أن الحديث إذا كان على شرط البخاري هي الثلاثة من يكون على شرط ميل مفهوم. لك أنت مفهوم, مفهوم. أنت مع بالنسبة لنطور وما لم على شرط البخاري والبخاري طبعا جميع فصل تحت جناحه. فهيبقى لابد أن يكون الحديث على شرط مين. على شرق المسلم أيضا وانا طبعا لسيولة بل لماذا الاختلال سفة شوية الاختلافين سفة الرواية المسلم الثانسة وإن لا لا؟ مش مالك نفسك مالك أنا كده على الصورة ليبنا على الصورة كلاهما ويكون عند, عند مسلم ولا يكون قطعا على شرق الميد المسلم لكنه صحيح المصائح ينضع المالك في المسلم قاني طريق عياد بأطراج المتفقين هل سبع لفوت هو حديث في ظاهر الثلاث العيوم ولكن أرد التحقيق يثبت أن فيه عيد خاف عيلة خفية وهل سبع لفوت يأتي العيلة الأنواع ستة العيلة الأنواع ستة العيلة الأنواع ستة مفتول كل من شيء موزوري أخرج لهم أخرج لهم فهو على شرطهما. فيقال البلهيس على شرط واهل منهما لأنهما إنما أخرج عن هشيمي عن من غير جريب الزهري فإنه هو عرف فيه على وجه الخصوص لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه عشرين حديثا فلقيام مصائرهم لهما هو راجع وهو راجع فسألوهم يتها وكان ثم ليه شديدا وكان ثم ليه ايه شديدا يعني هشيم أخر عن مين شديد. على الظهر كان حديث شديد. عشان الحديث وهو رجع كان وحطه مضحك عليه والوحيد احدث كده وكانت فيه ليه الرياح و... دوازع وهو من جيب وطارت فيه ثلاثة عزيح فهو يعني اترسل على الله وهو عزيح كان يعني يهرب على الظهر خطت الوحيد هو بتعرض على الحكواتي في التجريس يعني فطبعا دخل عليه ما دخل يقول فزاهد بالأرض من هذا الرجل فطارع شيء لحد الدماء علق منها جديده ولم يكن أبقى حفظها فأعين في اشياء منها ضعف في الزهري بسببها. وكذا همام ضعيف ابن جريد. همام ضعيف ابن جريد. معت كل من عمر اخرجه له. لكن لم يخرج له عن الجريد شيئا. يعني همام عايا رجل خصوص جارباك ومأتي لسيما عمزوري نخلصي همام عميد عرب جويت معي؟ واي ذلك دل ذلك على ان شرط البخاري لا يستلزم ان يستدبع شرط مين؟ شرط مسلم لماذا؟ للخلاف في الهواء نفسها ونقف بك سؤال ثاني بيقول نقرأ في بعض التخرجات والتحقيقات للحديث يقول اثنانه جيد فأي جيد ينبهب مستحيح عبدالحفن لذاته عبدالحفن لغيره عبدالحفن لغيره وشداته مطره فرق بين قول المحقق او قول العالم جيد وإسناده جيد فرق بين قوله جيد وإسناده ايه؟ وإسناده جيد سيدنا قوله إسناده جيد انما هذا حكم ينصب على ذات الإسناد الذي يبين هذا معي؟ ويحمل على ايه ونحمل على الحديث الواحد على الحديث الواحد. بمعنى ان يساوي قوله ابو الدرداء جيد يساوي قول ابو حسن فهذا حسن. حسن لان قول ايضا ابو حسن بخلاف قولك حسن لماذا لان قول حسن ممكن يكون حسن لذاته او حسن ليه او او رايه وممكن يكون قولي حسن يطبع على أذنناين من السنة، فكذلك قولي جيد فجيد يتط يتطوق على الحسن حسن رجل وحسن ذي، لذلك كما يتطوق على أذنناين، بخلاف القول اسمع الجيب، فإن هذا حكم على أذن البعيد، على أذن البعيد، على الحديث الطويل، على الحديث الطويل. فالتعريف هو ما لم يكتنع فيه صوت الحديث الصحيح ولا الحفص. هذا هو كـ ااا بالسؤال الذي في الأسبوع الماضي. هو بيقول أن الطائيس يكتفى فيه أو يكتفى في تعريفه بانه لم يكتنع فيه, فيه صوت الحديث الصحيح. الحفص. فبذلك هو لا ألا يكتنع فيه صوت الحديث الصحيح. ولا خلاني أبو بكر شفته وقال صوت الحديث. ثم يقول. الشيخ تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار تقضيه واحدة للنصمات الصحة او اكثر جميعها او جميعها. فينقص الجزه الى الموجوع والمحرود والشد والمعلق والمطلب والمصر والمقضى والمقضى والمقضى ذلك حتى عنده اكثر من ستين نوع عنده اكثر من ستين نوع من انواع البعض في مقدمة موضع الشيخ محمد شاتن اول الشيخ محمد عبدالز الخامسة. على اي حال الضعيف انواعه كثيرة. وكان ينبغي ان يوجد هذه التعريفات في هذا الموضوع. لأنه هنا ذكر المسند والمنفوع والموقوف والمقاطع وهي ذلك ضمن الضعيف. وليس هذا التقسيم جيد. جبابا لان هذا كله ليس من بعد الضعيف هو من جميع التعريفات المبدئية لهذا الحلم فكما نغلقها في قسم الضعيف فهذا مما لا نوحيطة فيه يقول المسنى احنا هدخل على مصنى المسنى هدخل على مصنى ايه شكرا مصنى المسنى اين هو تعريف هو الذي اتطلأ الى النبي صلى الله عليه وسلم ايوه هو كل صحابي على ايه على حلم ويأكل الصحابي على حذب. على السنة. هاي؟ معنى السنة. في عن السنة. هل عن المسنة؟ نواله. أهلها. ما على كاعب. وليس بزيزة نقوم إلا طائلين. سواء كان مطرعاً مطرعاً. مش كباباً؟ نعم. هنا بقى المسند تحمل قادل التعريفات. تحمل قادل التعريفات. أبا عبد الله الحاكم المسند هو ما اتطفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللي لأنه هو ما يختلف في كلمة للمسند. فالمسند هو ما إيه؟ الثالة ومرفوحا ان هنا هل هناك فرق بين المرفوع وبين المثلب من وجه نظر الحاكم؟, الحاكم من وجه نظر الحاكم من وجه النظر الحاكم هل هناك فرق بين المثلب ايه هو؟ الفرق بلتلا ما انطلش انت بقى قول أنا دلوقتي أنا قلت لك وزم. أنا قلت لك عرف المصلة عبد غيره. ها؟ أنا بقول لك هل هناك فرق بين المصلة والمرفوع عند الحاكم فقط ومتسمع الزوال وكسامه كويسة مجامه أيوة؟ أيوة؟ شو كان الكلام جميل؟ هو هذا الكلام عين؟ هو ده؟ غير مرفوع في نظر الحاكب المسند ايه؟ غير مرفوع عند الحاكب الفرق ان لا يدر يكون فيه شرط الابتصال اللي انه لي على اما المرفوع ممكن يكون مرفوع في القطاع ممكن يكون مرفوع بس ديه في القطاع فاعيز اقولك ان كل مسند مرفوع هو كل مرفوع ايه؟ موسند خطيف الحكامي؟ نعم أي؟ ايه طبعا المرفوع ده؟ اوين المفروع ده؟ تنعرف المرفوع عشان تعرف فكذا المفروع ده؟ لا. المرفوع هو ما من لكم قوله النبي عليه السلام صحوا ده؟ فإذا كان يقوم عن النبي عبد فيه سقط بإستاذ فيه كبار هذا كانت مسميه مرفوع المرفوع؟ صباح. مفوعة بلا أخوية. فهو <تصفيق> بعيدة للانقطاع. بعيدة للانقطاع. شكراكم. لكن هذا في نظر الحاكم ليس المسندة. لماذا؟ لأن المسند عند الحاكم يعني الاتصال. مع الوافع. الانتصال <تصفيق> مع ايه؟ مع عند غير ايه؟ عند غير ايه تفرق. مين غيره؟ خطور البلداني. ديولي هو من تصل إلى منتها الخطير تطريبه المسلم هو من تصل إليه. مين هو منتها ممكن يكون الناس في صحابه فيكون المغفوع عنده خطير يساوي المسلم وممكن يكون هو منتهاده وصحابه فيكون الموقوف يساوي المسلم عندما خطير تنالي ممكن يكون هو التابعي فيقول المسند عند الخطيب هو المقطوع على مين؟ على التابعي ونوك يقول التابعي ومن دونه يعني لكأذن الإمام الخطيب يقول المسند هو معروية السند الى قائله. هو معروية السند المتصل الى ايه؟ قائم الى قائمه مين قائله ممكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يكون الصحابي، تبعه، ممكن يكون مين التابعي ومن تبعه. فأنا عايز أقول لك أن كل ما روي كل ما روي في سنن، مرتبط إلى أين كان على الخير، فهذا كلام عدل. مسلم. مسلم. مفهوم السنة؟ ها. ثم التعذّر. دول كلام. كلام ايه؟ قال ايه طهوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنام كان متصرا أو منقفعا الكلام يقضي كلام مين؟ خطير. ضد كلام الحاكم و كلام الخضرين لان؟ ضد كلام الحاكم لأن الحاكم لياشترك الاتصال ان عبد الله لياشترك الانتصال اذا لدي اضرر اتقل مع الحاكم في انه ان يكون الحقيقي مرفوع مرفوع واتتركوا في ان الحاكم اشترك الاتصال ونعتقلون ان صار مين صار. الاتصال لا اصابه لا اصابه شاك يا انا انت اهي انت انا عايز لستطمنك عايز لستطمنك هقالا تضمنك ان دي معارك بتطور بالأهل العلم عشان يخوفونا بيها بس ان معارك دي كل ده بيذور كل وايه بيذور فإحنا إذا كنا بطلب تعريف الحد اخترافنا واساكنا استجاكين لبعض معلم؟ طيب إذا طركنا التعريفات الحدود التي وضعها العلم لكل مصطلحة راحلة اللي بعد بقى العمل كل ما بدا تتقفص صراحه واضح ايه كنت هتتعقد اخيه. وهذا الكلام من كلام النبي على السلام. والحاجة اللي اشترط المسنط شرطين. ان يكون مرفوعا. اي من قول النبي على السلام. وان يكون مطاطلا. وان يكون اين? مطاطلا. كده انت هنا? اذا هو ده المسنط ينمر مين? الحاجة. الشرطين كم شرط? شرطين. الشرط الاول. عدد من والشرط الثاني ان يكون قاوي نوامي نبيه عليه الصلاة والسلام دائم قسل في رضا الحاكم الخطيب بيقول لي انا اتبخ مع الحاكم في جزئية واختبقي طاعة جزئية ايش اعلم اننا الحاكم شرطين الخطيب بيقول انا ارفقه بشرط واختبه في, في الدين ايه الخطيب هتعمل ايه انا سأوافقه في الاتصال الانتصال شرطه في المسلم الانتصال شرطه فيه؟ في المسلم وخلفه في القائد لن يكون هذا أن يكون على النبي صلى الله عليه وسلم بل ممكن أن مرارة على مسلم شعرت يكون مسلم على مسلم تكون ممكن أن يكون مسلمة أمين وذلك هو مطاصر سندوء في المنتهى, المنتهى. ممكن يكون هو التابع على السلام ممكن يكون هوارة وممكن يكون هوسلتة. فإن التعريفات الداخلقة لآخر العلم تقول أن ما كان من قبل النبي عليه السلام هو مصرور. وما كان من قبل السحابة هو موقوف وما كان من قبل التابع على أبي سلامة كده سيكون هو مقطوع. لكن هو قال كل ده يطلق عليه وسلم إذا هو يبلغ الإصاب المتصري. وكانوا وافق الحاكم في شرط في ايه؟ في في تايمر كان ها؟ في شرط ايده وخالفه في شرط وقال هو الحاكم في شرط وخالف في شرط وخالف في, شرط في شرط. اللي فيه الحاكم خالف فيه واللي خالف فيه الحاكم وافق في مين؟ في أي قال لي قال ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلع مين عن رسول الله وقف وقف الخطيب. وقف؟ لأن قال قال كده وافق إلا مين؟ الافق الحاكم وخالف مين؟ الخطيب الخطيب شايف انت؟ لان الخطيب لا يخالف الرافع فده بيقول لي قال يكون تصور مين؟ ابغى الحاكم وخالف مين؟ الخطيب وبعد رجع ثاني ادي كان متصلا ام ايه منقطعا سواء كان متصلا ام منقطعا هو الذي يحصل ايه وإنما جعل متصلا او ايه على حد الثوران فهذا يقول كذلك وكذلك نقول تمثل على ذلك يتم ذلك ويقال هو الموصول هو المكافر والموصول بخلاف الوصف الوصف ده دا شيء تاني الوصف ده دا شيء ثاني ومنع بآخر اننا هم تتكلم عن علم مصطع الحديد مش التغور فالمكافر والموصول كلا مصطلح مصطلحة ليه؟ يقول الموصول والمكافر وهو ينفي الإرسال وأشمل المرفوع الى تبيط وفتح والمرفوع على الصهابي المندونه المندونه تبيط زمي الخثيل عند الخثيل عند الخثيل عند الخثيل عند الخثيل عند عند الخثيل عند الخثيل عند الحاكم؟ وغلط. عند الخثيل عند عند الخثيل عند الخثيل عند عند الخطيب عند الخثيل عند الخثيل عند الخثيل عند الخثيل عند الخثيل هو <تصفيق> فتبالك يسوي المسا بإنتا مين هذا الخطير لماذا دلات الخطير قال يوم انتظر ذلك الى مين بلا خيره الى الامتهاء سواء كان منتهى لو انتبه على ظلام او من دونه من الصحاب والتابعين على على شرط الحاكم وانتبع عشانكم تعددار يوم انتظر يوم انتظروا عن قريبا وانتبع يردنا وقول اذا عشانكم الخطير وانتبعوا ليش الاول وانتتكراش انك انت وضع شكيتك ده كده يا دكتور عشان خاطر هفكر عشان بعد كده لما قلنا كده وانت محتاج المعلومه دي كتبت لك سواء انا بقول المتكلم ويقال له المتوصل ويقال له ايه انك يعني نقدر على حد الكتاب كده دلوقتي انا بقول لك الشيخ دخل كده طب انت شيخ اهو بقول لك التابعي بقول لك الصحابي ولا لك ولك الشيخ فلان او كذا سلت شاستو قالت لا اللي بلغنا عنه فلان اللي بدأوا العلمين فلان هل فلان ده شافه اه شافه نفسين يا جيد او هسين هذا الكلام بلد عيني كلام في حالة فلان الكلام ده متصل ولا غير متصل غير انا أقول لك قال الشيخ فلان هل تقولوا ما سمعت بك لأ وما بلد سمعت بلا فمن الحالة الأولى غير متفل وفي الحالة الثانية متفل. يعنيين متصل وغير متصل. يعني ما فيش في انقطاع ولا استهدئ الكلام المتفل ليس في انقطاع ولا استهدئ انا بأمني كلام عن من سمعته منه واشا عدد ما فيش انقطاعه انا بر كلام عما لم اسمع منهم. فهذا فيه رسال وانقطع. لماذا يأتي انا انقضت راوية بينما بين الطائر. بينما بين مين؟ هو. او طائر. عاصل مصير هو ايه؟ طيب المفروع دائم. ولما ردوثها النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا عنه. قولا. عنه. سلام كان متصلا او من قطعا او مسلم. فجبال. اوان تعملوا الوارضة اللي احنا تعملوا الوارضة دي. لدي حسب امتحان. درس. انا محضر افان. انا محضر اوضع رجل من تأثبون. فكان زمان تدرس لما ما يجيب تلعطي تلعطي تلعطي هذا اللي بيعرف باش يمشي تطعب انا او مش عايزي عقل اطلبة لان او بيعرف الناس اللي وفيها انا اتحضر او يقول ان انا اتحضر فاللهاتي بيقول ان النفور هو عند النبي صلى الله عليه وسلم من قابل انا اتحضر او تقريري اش انا اتحضر للشلة شرطة او فيقول سواء كان هذا منتصرت او من قفعا او مرسلا جاءت ده كلام ده ليساعد المسل عندنا عبد عبدالبار عبد الله. عبد عبد عبد كلام ثاني نبش كلام ثاني نبش كلام ثاني نبش كلام ثاني ذاهم نبش الحق طيب ماشي خلال الناب الملفي ده هذا والذي كي سهل محبه الدكتور كمان زي احنا عملنا مع عبد انه يشترط ان يكون الفارصاء متقربين من النسب القومي من السلام لكن هذا يشوف في التصاق فمن الاول كان نكون تحصون او او جسدا او اي شيء قطع اي علاقه المهم ان الجلاله يرث من דרيه السلام لا يمكن الا فالمرفوع على هذا التعريف يساوي المسلم عند من؟ عند النعبد البارد ثم يقول ورد الخطيب أن يكون مرسلم ورد الخطيب أن يكون ايه؟ مرسلم يعني الخطيب عزيزي الله المرفوع ده بد أن ينتهي هناك شرط الإرسال والكلام ده غضب الكلام ده غضب. ولك ليه? لأن القول اللي احنا بنقول ذا. يعني ايه الانسان? الانسان ان يقول التابعي قال رسول الله حتى البصر. قال سبنان بحاجة. الحارس الاعوة. غيره من التبعين. يقول قال رسول الله. وفي الحاجة ادرك ادرك رسوله يدرك. يقول ايه? وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنسفر كأس بإرسال. نسبيه إرسال. والإرسال في بمعنى الإطلاق بلا قيد. وكأن التابع أطلق الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نقيده بالصحابي على الضرابة هذا الحديث. فبنحن ذي. هل يقول الخطيب بيقول ونفر خاطب ان يكون مصنف. على دون النبي شرط المرفوع ان يكون مصنف. وده كان مغضب. لان المحققين على نسبة القرن يريد قائله وهي كانت هناك عينس. وان كان هناك ريز. كماذا? للصحابة يقول قال رسول الله قال رسول الله. او بالتبيه يقول قال الله. ففي هذه الحالة لا يستطيع ان اقول ان هذا الكلام مرفوح. درجة. درجة لا مرفوح. كماذا? يعني انت بجي لسه وفعهم. فجيههم انزلوا على طاجنا. انتجوا ما انفعش مثلا اقول من كلام الصحابي. لأن الذي اوصله وهو اعلى صي قد رفعه لمن الى النبي عليه الصلاة. فكيف اذا كان السند فيه علا من العلم انزلنا عن درجة المطفور ولا درجة المطفور والمطفور. كلام لم يقل به احد الا الخطيط. فقال الخطيط هو ما اخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام مرجوح غير واجح وليس عليه العمل. وليس عليه العمل. تعالى الثلاث السابع. تعريفات تعريف المختار تعريف المضي تعريف ال تعريف المضى ها هو تعريف الحجم جا هو تعريف الخطي تعريف الخطوة تعريف المضى ها اسم تعريفات الثلاث تعريفات هو ما روى بالسند بالسند إلى قوافي كان هذا نعم حكم ايه؟ حكم ايه؟ ده واسف كلها عليك؟ ده واسف؟ <تصفيق> احنا بتشرح في المرسل ولا بتشرح في سيادة <تصفيق> احنا بتشرح في المرسل دلوقتي؟ يا انت شايف ان السؤال ده ادخل ساكت فيه. انت شايف ان السؤال ده في المرسل؟ ولا يضجي في, في, في تعريف هذا المسترح؟ توقف هذه النقطه في التعارض ثاني فايده اريحا ولكن هذا الكلام يثار عند شرح الحديث الموقف باذن الله ان شاء الله ثم يقول ان السابع وعين طنخ هوي انا خلينا نعتبره نقطه مبدئيا ان المرفوع هو ما كلمه القول دين <تصفيق> شوفوا ما ثلاث اصطلاحاتها رجعوا لازم, لازم العمل عليه المرفوع هو قاله النبي والمأخوذ هو ما الصحابي والمقطوع هو ما مين التابعي <تصفيق> ايوه طب خليك انت بقى معايا ما مين ما والوان مكتملة فالمد ومنقطع او مقطع من؟ غير منقطع غلط غلط المقطوع ففرقنا بين المقطوع والواجب الانقطاع فالتقطوا ما كان التصرف ده وده المنقطع كان في سابه او او دي ويهل ازايا يا اخوان الله؟ قال ازايا ها ووظهنكم <تصفيق> <المنزل. تصفيق> اه... سنة تانية بيأخذوا جرح متعديل الزنادي سنة تانية بيأخذوا جرح متعديل الله أخبره الله بناه وفو الحيب ويقولوا لي باش طيب انا بش ده عافا انا ايه بش نافا انا باستحى من كثرة الي عادة باش معاه واحدة يقول لبناء من الساكنة من اول اللي بمذكر الجو الكلام ده يقولوا ليس يوم من ايام قولت. يرجعوني ذا تقول لان الحاجات يبدل الزروة الزهنة. فاذا كان صعب الان فربما بعد حداثة بهذا كانت يأترهن. وانه مرة مستمرت وتبقى حاجة تان يعاني هتعرف من هذا الكلام الثاني هو أنه كنت مستطعبه ازاي خذ الان بها المصلاحات السيئة الثلاثة دي المفروح هو ما كان مين من قول النبي على السلام وسمي مفروحا لنسعاده او لبع المثبته الى قائده فإن الكلام يستمد شرفا وقيمته من قائله فإذا كان القائل هو النبي عليه الثلاثا بحق أن يكون كلاما من اربع الكلام واحسن الكلام بديك امارة عشان لما بقول لك مرفوع تفتكر ان ينقلل مين هو النبي عوصل الصلاة والمرفوف هو مكان كان من قول الصحابي والموقفة هو مكان من مين؟ ما كان ثاني، مين تاني والموقفة علاقة ده موقفة عن مقصور وما كان مين من قول الجاذبين اما تبقى الموقفة بالموقفة ده لعله مش مستبعد قوي المقصد لعله العلل وهو سقوط راوي او اكثر في اثنان فان كان هذا مقطوع على التاجي او موقوف على الصحابي هذا هو اللي ناقصنا خلي بالك ده المقطوع غير ايه المقصور. المقطوع فالمقطوع هذا كان مقول مين التابعي وانقطع على عله تلحق الاسناد بالسقطي ها سواهم كان هذا الإثنان مقطوع على التابعي او موقف على السحابي او مرفوع الى هذا هو وخلوا ايكا ولماء برضو دخلوا في بعض الحيان يطلقون الموقوف على المقطوع والمقطوع على ايه؟ على المبنف. بس في الحالة دي ديان بإخلاف القاعدة او مش القاعدة؟ هاه هو كان بخلاف القاعده يلزم فيه تقيد هي في عندي أن كل ما طلع الصحابي موقف عليه فرين ده كلام مين؟ طب ساعته خضره يبقى ده كلام بيركف موقف على مين؟ ساعد. على سيدنا على سيدنا كشف بن الهرم الزهري الصحابي لا طب اذا كان الكلام من كلام الزهري ما ادري هل موقف بس لابد ده وحده مقروح على ظهري يبقى انا تاكيد واستخيل غير ان انا كنت موقوف وخلاص او هات ان القايل صحاب او هات يمين اذا القائل صحاب وممكن اقول على كلام الدوري كلام ايه اه. اه. وممكن اقول على كلام بسعيد تدريب كلام مقطوع ففي الحاله دي ايه بان بالله انا استبعد ان انا سعيد ايه تابع هو صحاب ولكني لو قلت تقطوع على مسائل ختم لك لكان هناك تقييد وخروج من ابسائل عن حد ايه؟ عن حد التابعين الى حد مين؟ الصحر. يعني القتل فيه ما قاله النبي ان هذا الفور وما قاله ما يقول اذا قيد وما قاله التابعين تقطوع لديه قيد قيد دايه على وهنا على ده على ده وهناك مقطوع على كلان في كلامنا اللي احنا قلناه ده ولسه في كلام تاني في المسائل الثالثة دي اي اي موقف وتقصره يختص بالصحابي خلي بالك المقصر يقتل لقبه كده مطلقه الى ايه قيمته تصغر خلي بالك انت لو كنت بتصطق هذه الكلمة دون تقييد دون عين تقييد فهذا يدل على أنه قاله مين؟ الصحابي. صحابي إذن إذا ما يقف عده وما قاله مين؟ صحابي إلا إذا قيلت والتقييد قد تولد إنما يين؟ إنما يقيد الإطلاق يقيد الإطلاق فإذا قلت وإطلاقه يختص بالصحابي معنى ذلك أن قيده وتقييده يختص غير مين؟ صحابي الصحابي. ولا استعملوه في من دون إلا مقيداً أي مستحبوه لو استعملوه في من دون السحاب إلا يم. إلا مقيداً يعني أقول ما على على مين على سوري؟ فأنا مقيد السحاب. إذا رأيت ما هو خلاف، إذ أن يكون هذا قاي ومين سحاب؟ لكن لو رأيت ما على فلان. هل ينزل من ذلك ان يكون القرار الصحابي؟ لماذا؟ لان انا قياد ومعنى عن قصره اخرجت عن مين؟ عن قصره وحده المعروف الاطل وحده معروف وقد يكون رسالة المنتصر وغير المنتصر يعني لا ينزل في الموقف وده مش الموقوفة الموقوفة والموقوف الموقوفة لا ينزل فيه الاتصال كلام مش متى نجي لحديث مرفوع اذا راكب في انقطاع ولا لانقطاع لا يقطع في الرقبه فانا نروح بالرقبه لا يقطع في الصفه فين في لا بين هذا الكلام من الى النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا الكلام تصح على صحابه وهذا الانقطاع لا يصبح في الاثري في, في, في نسبه في هذا الكلام الى التابعين يعني لو نزل في المرفوع يقول ايه ان يكون متكسلاً، و, و... لا يتفق أن يكون متكسلاً، ورجع الاتصال شئته في الصحة وليس شئته في الرفعة ولا في ولا في القطة. بعدين كانوا فيقول وهذا وهو الذي يصيب كثير من المقارن المحتجزين أيضاً أساساً. إذا نفهم أيضاً كثير. من المقابل المحاسبين هو ما كان موقوفا على ما على الصحابة، وما كان موقوفا عربين، من, عربي. من يعد الأثر في مقابل الخبر، فيسمى في الخبر أو يسمى راوي الخبر إخباري، ونسمى راوي الأثر, رأو الأثر أثري، ونسمى راوي الأثر أثر. وكاننا من زيونه المخبر على من يتكلم في الأخبار وسنن الناس وايام مغازاتهم وحروبهم وغير ذلك التي تقول عنها نحن كتب ايه بالتاريخ فالمؤرخ يتابع عنده راوي الخبر راوي مين الخبر بخلاف الاثري هو الذي يروي الاثر هذه الاطروحه تطلب على المقتول والمرفوع والمقصود لكن عند النساق عند الاطلاق اطلاق لص الاسر فإنما فإنما يكون الكلام ما يكون على مين؟ على الصحابة على مين؟ على الصحابة لكن يروى أحيانا الاسر في مقابل البدع البدع لتكثر إلى عين لا تترق إلى عين تترق إلى هوا البدع مستندوى لهوا أما الاسر مستندوى ليه؟ مستعدوا الاتباع مستغل الحديث او الاثر بالاتباع ولذلك قال الاثر هماء الحديث قال الاثر مع الحديث لا نكون هم اهل الموقفات وإذا هماء الحديث سمعا كان هذا الحديث فقوفا او مقطع او ايه اهل يقول وعذائهم لده الصراحة للخلسانيين هذان مساقودة فقوفة اثرة في يتمين وقوم بيه أثر ودلغنا عنه بالخالة المفرانية أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله سبحانه والأثر ما كان عن الصحابة الخبر ما كان عن مين عن النبيه الثاني على وجه الخصوص والأثر ما كان عن مين عن الصحابة ما تفسير الخبر من <تصفيق> بمعنى ان, ان الخبر هو جاء من غيره و الاثر هو ما جاء عن ال عن عن الصحاني فكل خبر اثر واذا تقول ايه خبر لا يعني الثمال الخبر هو ما جاء عن غير النبي عن خلام والاثر هو عنه عن غيره ناس العملية الهولى بس ماجوب الخبر ما يقوم باشا خطأ. يشابونك في عالمات كثيرة. وشانت حماني اول داس يا اول داس من الكلام ده. وانا ما في هي اخوال كثيرة فتبالك وعند العمل كل هذا يمسح. كل هذا يمسح. وذا كان امام القول من قول يوم هريرة. في الخبر على يوم هريرة. كقول جدا وقد جاء في الاسر على يوم هريرة. بل قول جاء في الاسر على يوم الحين تغير على شرف مش ذكر حد تلاتة أبداً. إحنا لما عن مين عن الاثر والخبر من حيث التبيع الصنم والصحاب، شو رأيكم؟ إذا خل الأبيات، فلقد تولوا خجعة الآثر أي البروي من السادة أو على مين؟ على البروي عن مين؟ تاع عن الصحاب والتابعين، فهم؟ نعم. ومن عن أبي اما يقال الخبر ما كان عن رفو الله تعالى الله ما كان عن الصحاب ومن هذا يسمى كثير مرماء الكتاب الجاجع في هذا و هذا بالسنم وياسا فعاكين السنم الأصار بتاع البيعاطي وبتاع الضحابي الكتابين من, من أحسن كتب وأعظم كتب التي قلتها في الإسلام كتاب السورة أكثر بدأت المحاول تابعها بل هي من أكثر قطب كذلك جمعة المرفوع والمقوف فالمرفوع هو ما عليه السلم هو ما عليه السلم قادر فالتبال والمقوف هو ما ينتقون عليه الأسر والذي بالهول السلم والأسر شو ده ده سميع بيتحول نفسه بيتحول نفسه لما عمل كده مشكل الاثار اشرح مشكل الآثار عمل ايه اشرح الآثار عمل ايه شرح تعال الاثار ومشكل الاثار طب الاثار هنا عند التحول ده ايه محاضر الله يصححك الاثار لما يرجع للجناة شرح مشكل الأثار شرح معاني الأثار أو مشكل الأثار عند التحول كليا هي تكلم عن المفهوم تتكلم عن المفهوم التحول هنا يعمل خناية على اعتبار أن الأثر هو معروض الصحابي فقط هو ما جاء على الصحابي فقط وقت العمل لما يجي داعه ومشتهى الولدك تستوي عنده إيه هل المصرحاتكم لها لماذا؟ يقول كهذا في النبي تعريف الحد وتعريف الحدي لابد ان يكون فيه حد حد اه خلاف مش كده تبهولك العمل مش عادين اشترك معه بعد. مش عادة انت وقفلي بقى على الوحدة مش على الوحدة يعني انت لا ده الاثر بقى هم انت الصحابي هولا ان كان ده مين لقى الخطيب هولا انت الخطيب بقى اللا وطبعا كانت المثالة حد ابتهاد فأنا أرجح سرابتا لا يلزم أن يكون أرجح من قولي في الحقيقة لأنه يكون قولي أرجح منين فلا تذكر على وربي بإيه عليك لا لا أصدامنا في الصواحة التي لا تؤثر يعني الوقت هو اللي قدامي على ونتا مرفوع اللي قدامي في الخبر نحن نختلف عليه ونخلينا على ونتا ونخلي مرفوع مرفوع عيني يا ربي النروح هو قبل اللي يباع السلام فإنت بقى تسميه قطر ولا خبر هل هذا يبقى لي حقيقة انت لابن هل سميه لا بقى حقوقته؟ سميه ما تسميه لا مشاحتك تستطيع قولي لاب قولي لاب يعني قالت لابن نتلقى لا دا خبر قالت لابن لا دا عثر هل يكونوا مرفوع اللي تباع السلام؟ بس هذا هو ولكنها عنده بس بيه؟ عند وضع حق وتعريف للمصدرح. يا ربا بيختلف. ونحن المصدرين. المخطوع جاهز. نصف على المخطوع. احنا قلنا ايه? احنا قلنا عندنا طلحات ثلاثة. المخطوع والمخطوع هو المخطوع. قلنا المخطوع هو ما كان من قول النبي عالم الثلاثة. هو ما كان من قول الصحابي اللي اللي هو ايه? طيب. بمعنى إذا كان من قول من هو دون الصحابي وقلنا تيقص على من على فلان فيرد المخطوع هو ما كان من قول التابعي اللي إذا يقل بأنام كلام الصحابي لأنه كان من الصحابي أما من هو دون التابعي فهيقول المخطوع ويقول المخطوع شايف؟ استخدم مين؟ شايف استخدم مين شايف استخدم يكون العوية المتقف على التابعين قارلاً وثاناً ولا تقوم على التابعين قارلاً وثاناً وهو غير الموقتر الموقتر لماذا؟ لأن تنتقصر هذا مصطلح لكلام معين أنت الموقتر هو إلا تنحق بيد إلا تنحق في الاثنان وحنا وقومنا البرلمان يقولون ان المنقطع ان هو كان المقومين الشيخ انتظار لي خالفا الشيخ انتظار لي فأيه الان الان لأقولنا المنقطع يساوي المقطع المنقطع يفعله ايه يعني ايه عندكم يعني المنقطع المقصود الصلاح واحد اه تبعد على الاطراع الوحيد ده انا فل على العلد يدد على ايه؟ على الهيئة. فمن على طريق التابع ايه سنسميه ايه؟ ايه سنسميه موقوف مقيدة. ما قلت ايه؟ يعني جماله عالم على ان المقاط غير هرمين غير مقتوع. فالمقتوع هو ما كان التابعي والمقاطة هو ما كان مقصوحا او مرقوفا او مرفوعا ولكن في إلل مقطع ايه صفة تساء هذا يسمى سند المنقصة سنة اين سند المنقصة معلم الشترة اعتبر ايه ايه هذا المقطوع ايه هو نفس مصطلح المنقصة تبقى دل عن طبع حريقا هل قادم تبيعي ولا علي إللل ايه لا انت علي إللل ايه العلم. طب اللي كنت طريق التباعة نسميه ايه؟ نسميه مقاقص مقيمة. هذا كلام مقاقص على الظهر. شو مقتلناهم. هذا كلام مقاقص على فلان، على قلب. على حال، على المسلمة. على تغفيري. او غير ذلك. معين؟ فاذا المقصولة لذلك الجمهور هو مكان المقوم التابعي. إلا الشافعي ومين? يعتبران فإنهما اعتبروا أنه قدع هذا المقطوع لبعنا وما كان ايه? وما كان فيه إلا. سببهم كان الاسناس ملكوفا او مقطوعا او ايه? او مرفوعا. وحملوا كلام التابعي على الملكوف الايه? المقيد كانت سامن يا سامن? طيب. وقد تكلم الشيخة ماذا الصلاحة. من الصلاح وقد تكلم الشيخ بن عمر على قد الصحابي كنا نفعله كنا نفعل او نقول كذا الا تدفل زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال الوكر البرقاني عن شيخي الوكر اسماعيلي انه القبيل المنبوف وحتى من انتدوري برافعي لا يتوزل على التقرير ورجحه ورقب الصلاح يعني الصحابي لما يقول ايه كنا نفعل كذا او نقول كذا لصحاب المصحابي لما يقول كنا نقول كذا او كنا نفعل كذا اختلف عن هاللين في هذا الكلام فمنهم من حمله على الرافع فيقولك الحديث التقريري اي كنا نقول كذا بحضة النبي صلى الله عليه وسلم أن كنا نفعل كذا بحدث النبي عليه السلام. معنوا؟ فملحى بهم على الرسالة. فملحى بهم على ال. فملحى بهم على زمن النبي. حملوا على الرسالة. وكان حق الصحابة ان يقول كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فقط لم يبق في زمن من النبي. ثقلان بالحال إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي أو كنا نقول كذا في زمن النبي فاننا يسمى على مين هذا ويكون كان حديث مين التقريري كان حديث التقريري ومنا ما قال اذا قال كنا نفعل كذا ان نقول كذا فقط ولا جت في زمن النبي لا يصح على مين هذا فلان الصحابي ممكن الى الانصار. كذا يزدد عبدالله المسعود لكوفة. ويقول هناك في الكوفة كنا نفعل كذا. كنا نفعل كذا. موما يقول ان قبل المسعود ذا الحالة يقع رفع. وموما يقول لا. بل ربما يخصد المسعود كنا نفعل كذا لأي فيه. الاجعاد او في اجتماع الصحابة في المدينة بعد موت من؟ بعد موت من السلام الوضع يقول كنا نفعل كذا عدد كله كذا كان يجمع يجمع كان يجمع عند مين؟ الصحابة فهو ما يقالش في حال ان يرى وكان في حال ان يرى السلام بل زيب ما يوز لا؟ كان أو على لا فياقول ومن هذا القبيل قال الصحابي لا نرى كنا لا نرى بنسا بكذا كنا لا نرى بنسا بكذا أكانوا يفعلون أن يقولون أن يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبيل المفروض وما صلّى خلاص الواجب فيها الرفع الواجب فيها يعتبر ذلك بالدليل المفروض يعتبر ذلك بالدليل المفروض يعني القاضي الذي رجح قول الصحابي كنا نقول كذا او نفعل كذا او كنا نرى بأسا بكذا كل ذلك من باب باب المرفوع وانا وقول الرجع هذا هو قول الرجع حتى لو مقاش حتى لو مقاش حتى لو مقاش نعم يعني اوضع مثالة اخلاف راجح فيها اعتبار ذلك من قبل المرفوع للمنظوف وقول الصحابي وبرنا بكذا او نريد وقال الصحابي قمنا بكذا او نعينا عن كذا ماذا انا انا احضر ذلك خليثة اه ها بتقليل ما يكونش الخليثة بصحابه الشيط ها صحابه بتقليل عنه هو الخليثة اه انا اقول, أقول الخليثة من خلفان ارباع ها اه ابا ذاكرا وامر واسمال علي صحابة. صحابة. تب معه نفس الشيء انا تقلت السماء بعشين تقول كده لنما الصحابي يقول كلنا لنرى مأسا بكده كانت يقول ومرنا بكده ومرنا كده كانت بنات لنرى مأسا بكده مورفنا على نوع كده بذلك نلاحظنا فخول الصحابي خول الصحابي عن كده او رمرنا بكذا؟ أليس عمر المخطاب؟ افتح البدايه بتاعنا اقدر هيكسر بين انا عايز الواحد وجودنا بكده او بنرعى كده طبعا المتمدرجات دي المتمدرجات ان الامر ما لكن مش ممكن يكون غيره ممكن مش ممكن, ممكن يكون غيره ممكن يكون كل اللي عامل والناهي لا غيره هو خليفه هو غيره ده واللي ده وما الاحتمال ففي حالة ذي حرول راجح من أقوال أهل العلم أن تقول الصحابي ومذنا بكذا ونهنا عكذا إنما ورثنا على إيه؟ على الرافع وين كانت مثل ذلك يقول وهو قول أكثر أهل العلم يعني حتى مع يرافع هو قول أكثر أهل إيه؟ أكثر أهل العلم وقال في ذلك طريق منهم أودفل إسماعيل وكذا كلام على قبله من السيد كذا من السنة كذا انا ممكن تقول من سنة الغلاثة ولكن جمهور ابن الهل ان قول من السنة كذا او قول ابتاج التابعي من السنة كذا انه متاعفنا على ايه؟ على, على الغرفة من, من لا أن ان يشعى على ذا ونوته باللقاف قول انا ابن المالك انه يشعى على ذا من الامر وماقيلة من هذا تفسير الصحاب في حكم المرفوع. وماقيلة من هذا تفسير الصحاب في حكم المرفوع فانما ذلك فيما كان سبب نزول الرحلة. انا عندنا بالرؤس ان الصحاب المبيجي يتكلم في مثالة من اقول ايه? هذا مصطلح ده مصطلح السداد المتحفظ. لذا قال الصحاب الكلام لا الراجل ده ده ده ده متجبش مكرهه كسبه ايه واحد والتحاب ده انت عليه على ايه على واحد ده جعل الواحد على الواحد ما على مين على ومين لا بنترى على الصياطين جاء عليه على الامرياء الشابين رح لمره ما واحد من جماعة التوقف والتبين فلسنا عليها فسألت صلاة ايه الان يا ديها وعدها فدخل جواه قال انت كافر صد اللي قال لك قال لي اليبري صد قال لي بل بل مش فعلى خلق تشوفي اندخلت مجارة لهم والمثالة التطرق مجارة لهم وثلو فان جبريل قال لهو ما تشريكوا وثلو لهم قال لي بان تعمل هتبعث تشغل من ثانية تتكلم عن هذا المثالة في الكتاب فكده... تتطرق طبعا لكن في كتاب الفرقان بين بين لا بين الحق والضطرق بالحق والمسل. قالوا ان شاطنت تمثل لأوليائها كان رجال او مناس او ملائقة. ورونهم ويتعاملين معهم. ولا رون احد الا من التعامل معهم ويدهم. فلو اصدقك ان هناك شخص في هذا ضرورة طرعه انت ولا روانا. ولنرى هذا الشخص محدد خلاف بينه وبينك. ألا يقول انه شيطان وانت تقول انه جبريل. وما كان جبريل ان يتمثل لأمسالك. فقال هذا هو العظم والطوال الذي نهانا عنه شيخنا ان نتحدث ان لا أمسالكم فيه. ما? لو ما هذا الشيء من هذا. لم رأى اصلايا نحيف فلما أسأل مكاسب أن تستحق يعني قال لذا أنا كنت برضه وشيرين مقابل واستمي لحظ وقال لذا ما فلما معت أبوه بسببه تعثر ذلك وفي الوقت نفسه وعفق موت أبيه علق سخنة من ذلك الولي والعبد الصالح الذي كان يأخذ علمه فأدعب عن العملية فرد من ناحيتين برض ونصف فأنا أفعلها دا وبصيت ليتوا جاي قاعدة في يوم من الأيام وقاعد يسأل لحد ما وصلني فأنا ما شفته قلت أنا شفته لأني بداية كده قلت له أنت ذلك العبد الصالح فحط وشه بالأرض وأن كم زمان وأنت أفضل لعد فقمت يعني اعفو لكم مجالة صلى الله تعالى ان عنك ولكن ليس معه الله اعزائي احتي والله يخدمك الشيطان ناسه مع واشي منه الشيطان ناسه مع واشي ايه وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم فالسحابي إذا تكلم في تفسير القرآن الكريم بكلام لا يتفق له. بكلام نظر للأصحابي منين عرف الكلام بها من رسول الله الصحابي عن النار وصل النار وصل النار وصل الكلام وكلم عن حساب و الججال والصراط وغير ذلك هل الصحابي شلم الكلام بها؟ شفش الكلام بها؟ طب وما انبقى كيف نهب كلام الصحابي في المسال ايدي ومعقيلة من ان تفسير الصحابي في حكم المرفوع في حكم المرفوع لان أنا احيانا الطالب اننا ناخد كلام الصحابي في العربيات الطالب اننا ناخد كلام الصحابي في العربيات oh yeah. واعتدروا ويكون كلام ذوقيها عملي بل ويكلم عليه اعتقام لكن انت لكن انت فالعربي بالصحاب للصوم اختلف في تفسير القرآن الكريم فالتاجر الآية الواحدة والكلام الواحدة اختلافات محدة خلافات كثيرة اختلافات ايضا فعلى كل واحد منهم وكل خطر من اقوالهم فاعتيه الموقوف في حضم المفهوم موقوف في حضم المفهوم لا كانت بوقت انباله ايه هؤلاء كانت بحتاج تقييد كانت ايه حتى اعتبر الذكالات الصحافة ما يقول في حكم مرفوض شرطين. ينزل منه ايه? شرطين. الشرط الاول ان يكون هذا الكلام فيما لا يتفق الا هو وحيد. ايدي ما يتفق للصحابة. لماذا لان الصحابة لا ينزل على الوحيد. فما يدريه برس عالم غيب. بس عالم غيب. فلا تبطى ان يكون هذا الكلام اتاعه من قبل من؟ من قبل الرحمة اي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كل ما فيها انا في ذكر مين؟ من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا الكلام موقوف على صحابي ولكن في قب مين؟ فحاب المفروح لماذا؟ لأن, لان هذا الكلام لا يمكن ان يجتهد فيه الصحابي لا مجال الهواء لا يجتهد لا أجاب الرغم لا ولا مكاسي معلوم؟ الشرط الثاني أن يثبت لديه أن هذا الصحاب لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب الشرط الثاني أن هذا الصحابي الذي أتى من طريق هذا الخبر لم يكن يروي عن أهل الكتاب وليس له علاقة بالكتب السائل الطاقة لماذا لكثير من الصحابة كان يأخذ عن الأحبار والروبان. كثير من الصحابة كان يأخذ عن الأحبار والروبان، ولم يرونا بالكتبهم. ما وافق الكتاب، وذا خالف الكتاب أو ما ليس في الكتاب. يعني أخبار ابن فايليان على ثلاثة انواع اما منها ما وافق الكتاب صراحة، وذا خالف الكتاب صراحة. وما لم يكن فيه مخالفة وضع ولا توافق فمكتسبه ملاهي. تصدقه. وعنا معنا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. معلش؟ فاذا كان الصحابة زينوا معناه ذا وخذ على أول الكتاب وجدنا ما رواه لا يمكن أن يقع على أولاد الأمور الغيب الذي لا يعلمونها بالرحيم. ففي هاتين الحالتين أقول. ان كلام الصحابي هذا توقفر علي ولكنها في حكم المفعول في حكم المفعول جلس 1/2